ولهم عذاب عظيم وإن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا وله عذاب أليم بلا كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال in knowing يجعلون أصابعهم في آذَانِهِمْ فِي أَمْثَالِ الْهِمَمِ نَصْرًا بِخَضَرِ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا Oh. Jag är inte واشر الذين آلاً وعملوا الصالحات أن لهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقناه طب وأتوا به متشابها وله فيها ازواجهم مطهرا وهم فيها خالدون هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ لَكُمْ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الرَّحِيمُ فَأَحْيَاكُمْ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ إلى السماوات فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علي Jag ska من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوي به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأواتنا أبدا اللهم لك الحمد على إدراك شهر رمضان اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلاة والإسلام هلال خير ومشد اللهم سننا إنا مؤمنون اللهم اكشف أن العذاب إنا مؤمنون اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحمل عافيتك وفجاءة هلمتك وجميع سقطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والتغان ومن سبيل نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالمال والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوء الأبيض من الدنس اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات عين هلأ سرور متقابلين لا يبسنا فيها نصب ولا يبسنا فيها نقوب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعنا